وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ